ம ீ து أَنْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمَّعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ مُوْرِ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 ذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلق خاؤا انصرا بون فخسفنا به وبداره الاظف ما كان له من فئات ينصرونه ثَمَّ كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ குலவீன வைக்க ஊலயூ லிசுல்கூ ஜீனூரி வல்லமு الحسنات تفله خير منها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون